خُلِقَ فل إِنَّهُ عَلَى فل ولاج يَوْمَ جیل یو فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا و سم الرجع ولا الرذاء الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا